كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أفقنتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم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 ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أَفَلَمْ يسيروا في الْأَرْضِ فينظروا كيف كان عَاقِبَةُ الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أَمْثَالُهَا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 وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسحو ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أُوتُوا العلم ماذا قال آنفا أولئك كالذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدا وآتاهم تقواهم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 فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة فإذا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 الذين لعنهم الله فأطمهم وأعمى أبطارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أطفالها إن الذين ارتدوا على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 ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان يخرج الله اضلالهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعدما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم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 إنما الحياة الدنيا لعب ولهم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم ها في سبيل الله فمنكم من يبقل فمنكم من يبقل ومن يبقل فانما يبقل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وَإِن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أَمْثَالَكُمْ